صدمة تجيك من بعد الناس تجرحك. تجرحك يمكن تعديها بحسب الثواني لكن لجتك من قرب الناس تذبحك الله. عشان تنساها تبيع عمر ثاني يا قلب أنا كم لي عاتبك ونصحك وأقول لك يا قلب وانت تعصاني اتعب على اللي كل ما جيت يفرحك الله لنضيع أيامك ترى العمر ثاني اللي بيخسرك ما راح يربحك واللي بيربحك لاجلك يعاني عالي واللي بيسترك ما راح يفضحك يفضحك من يرضى عليك الهواني واللي بيشتمك ما راح يمدحك حتى لو انك مجني تصير جاني واللي يبي قربك لو ابعد يسبحك حتى لو انك بحر ما بك مواني واللي يبي بعدك لو يدل المطرحك ما جاك لو كنتهم قراب من اتعب على عيون من اللي جات تلمح تلمح بنظرتها لقدرك معاني ولا تقرب من بعد القلب تلفحك حبايب الصدمات سم المحاني صدمة صدمه تجيك من بعد الناس تجرحك يمكن تعديها بحسب الثواني هي. لكن لجتكم نقرب الناس تذبح عشان تنساها تبيع مرفان يا قلب يا قلب ريحني انا عشان اريحك بيت الصحيح ولا بيوت الاماني بيت الصحيح ولا بيوت و... للمتابعه عبر البلاك بيري عبر